الرحمن الرحيم لا نزال في تفسير سورة عما يتساءل ثم قال الله جل وعلا وهو يتكلم عن أحوال الآخرة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يأتي الناس جماعات جماعات كما قال الله تعالى وإذا النفوس زوجت يعني يحشر السراق مع بعضهم البعض يحشر العباد مع بعضهم البعض كل زوج مع زوجه أي مع مثيله ومع مشابهه ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هذه السماء الصامدة القوية المتناسقة تتمزق وتتشقق يراها الناس عيانا فيفزعون من أحوال يوم القيامة قال الله جل وعلا وسيرت الجبال فكانت ترابا هذه الجبال تكون كالهباء المنثور تكونك القطن المنفوش ليست بشيء هذه الصلابة والصخور العظيمة الشديدة كلها تزول لعظمة الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وسيرت الجبال فكانت سرابا ثم انتقل الحديث إلى الآخرة ما الذي يقع بعد الحساب؟ يوم القيامة بعد وزن الاعمال وبعد تطاير الصحف تكون هناك جنة ونار فقال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا أنت إذا اختلفت مع شخص وأردت أن تهدده قلت له أنا لك بالمرصاد يعني ان خرجت إلى عملك فأنا أمامك إن ذهبت إلى السوق فأنا أمامك إن أقبلت داخلا إلى بيتك فأنا أمامك حتى توفيني حقك حتى توفيني الحق الذي لي عليك فقال الله تعالى إن جهنم كانت مرصاده يعني مجهزة ومرصودة لمن؟ للطاغين مآبا المآب هو الرجوع تقول مثلا رحلة ذهاب وإياب يعني ذهاب ورجوع فهي مآب يعني الموئل الأخير والمكان الموضع الذي يجتمع فيه الطاغون والطغاة والظلمة هو النار فقال سبحانه وتعالى للطاغين مآبا طيب كم يلبثون في النار؟ قال جل وعلا لابثين فيها أحقاب الحقب هو العشر سنوات وقيل هو المئة سنة هذا الحقب يعني فترة زمنية كما تقول أنت مثلا هذا عمره عقد من الزمن عقد من الزمن يعني عشر سنوات او تقول هذه الدولة عمرها قرن من الزمن يعني عمرها مئة سنة الحقب أيضا هو عشر سنوات أو هو مئة سنة على قول فذكر الله تعالى أنهم لا يلبثون فيها حقبا ولا حقبين ولا ثلاثة وإنما لابثين فيها أحقاب طيب ما أحوالهم فيها قال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا يعني جو حسن يثري عنهم ويذهب عنهم ما يجدونه من حر وبرك وعرق وشدة ما في أي لفحة هواء بارد وأيضا هذا الذي يصيبه هذا الحر الشديد يحتاج إلى ماء يحتاج إلى شراب يحتاج إلى أي شراب إلى ماء إلى لبن إلى, إلى أي شراب فهم يمنعون مع شدة الحر يمنعون من لفحة هواء بارد ويمنعون أيضا من الشراب فقال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لكن هناك نوع من الشراب يشربونه، إلا حميما وغساقا الحميم هو الماء الحار شديد الحرارة ولذلك يقول مثلا خرج من هذا البركان حمم بركانية يعني حجارة قد ذابت وانصهرت حتى أصبحت تجري كأنها سيل من الماء وهي في الحقيقة حجارة درجة حرارتها عالية جدا فسميت حمم هذا حميم وهو أشد الماء الذي الذي يعطى لأهل النار لو طلبوا الماء والغساق هو الصديد الذي يسيل من أجسادهم صلى الله العافية لما يحترق يخرج من جسده الصديد والمواد التي يذوب معها الجلد فيأكله عياذا بالله نسال الله وإيذنا وياكم والدينا وآلديكم من النار فقال سبحانه وتعالى إلا حميما وغساقا ماذا اعطوا هذا جزاء وفاقا هذا جزاء متوافق متساوي متعادل مع اعمالهم التي عملوها هذا سرق هذا كذب هذا اشرك بالله هذا عق والديه هذا وقع في الفاحشة هذا شرب خمرا كل انسان وقع في معصية سواء كانت من الشرك بالله او فيما هو ادنى من ذلك من المعاصي التي لا تخرج من الاسلام لكنه يعتبر عاصيا كل معصية لها جزاء متوافق معه ولذلك قال الله تعالى جزاء وفاقا